بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم أحبة الكرام إلى جديدة من القول المؤصل في سور المفصل مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء نرحب بفضيلته في بداية هذه الحلقة فأهلا ومرحبا بكم حياكم الله سيد فيصل حيا الله ورخوة جميعا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى اللهم أمين في الحلقة الماضية بدأنا بالحديث عن مطلع سورة النجم ووصلنا إلى قوله تعالى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق العلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى نبدأ بالمقصود بشديد القوى في هذه الآيات نعم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وبعد هذه الآية الكريمة مرتبطة بما قبلها الله جل وعلا يقول وما ينطق عن الهوى اي نبينا صلى الله عليه وسلم إن هو أي الذي ينطق به إلا وحي يوحى, أي يوحى إليه فلما ذكر الله جل وعلا أن القرآن وحي من رب العزة تبارك اسمه وجل ثناؤه بين كيفية وصول الوحي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال الله جل وعلا علمه تعلم سيد فيصل هناك عليمة وهناك علمة وهناك, وهناك اعلم فعلم تتعدى إلى مفعول واحد يقال علم الرجل الأمر وأما علم فتتعدى إلى مفعولين وعلم تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل وهنا جاء الفعل علم أن يتعدى إلى مفعولين علمه شديد القوى إصبح المعنى هناك معلم وهناك معلم وهناك شيء يتعلم فأما المعلم الذي علم الفاعل للفعل علمه هو جبرائيل وهو جاء عنه التعبير هنا علمه شديد القوى فشديد فاعل مرفوع على مترافعه الضمة للفعل علمه وأما علمه الهافي علمه عائد على النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح الذي تعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم تعلم ماذا تعلم القرآن أخذ القرآن عن عن جبريل وعلم هنا أقرب إلى معنى أنبأ فالذي نزل بالقرآن من عند الله تبارك اسمه وجل ثناء وعلى قلب نبينا صلى الله عليه وسلم هو جبريل وهذا أمر مقطوع به لأن القرآن نزل به صريحا وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين فأمر يعني لا يقبل التنازع ولا يقبل الأخذ والعطاء في الأقوال حتى في الكتب السابقة أن من ينزل بالوحي هو جبريل عليه السلام هذا الذائع المشهور كما حصل في قضية ورقة بنوفل قال هذا النموس الأكبر الذي كان يأتي موسى علمه شديد القوى عبارة شديد القوى تدل على عظيم خلقة جبريل عليه السلام وهي أشبه يعني تقرب المعنى للناس على أن هذا الملك الكريم قوي بحيث لا يستطيل أحد أن يستضعفه فيأخذ منه ذلكم الوحي علمه شديد القوى ذو مرة هذه ذو صفة لشديد ذو مرة فاستوى أي مع شدة قوته إلا أنه ذو هيئة حسنة وقد يقال في اللغة أن ذو مرة بمعنى آخر لكن كل تدور في هذا الفلك حول أمانة جبرائيل. وقوته وكمال خلقه وطهارة روحه كل هذه المعاني تدور في هذا الفلك قد دلت الآثار على عظيم منزلته وجليل مقامه عند الله وفي حديث النواس بن سمعان إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة فيكون أول من يسمع وحيه جبرايل عليه السلام إلى آخر الحديث فهذا الملك الكريم له مقام عظيم عند الله ومعلوم أنه قد مر معنا أن الملائكة عليه السلام هم أنفسهم مقامات كما جاء في النص الصريح وما منا إلا له مقام معلوم فكل الأوكل الله جل وعلا إليه شيئا فهذا الملك الكريم نعته الله جل وعلا بقوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى نبقى هنا عند فاستوى بعض العلم يقول فاستوى أي تهيأ جبرائيل ليقوم بحمل الرسالة وبعضهم يقول استوى بمعنى ظهر في خلقته التي خلقه الله جل وعلا عليها وبعضهم ذكر هذا ابن جرير قال معنى فاستوى بمعنى وقت ما كان جبرائيل في الأفق الأعلى استوى هو ومحمد فيعطف على معطوف محذوف المدرسة الكوفية في النحو تساعد على ما ذهب إليه ابن جرير هنا لكن البصريين لا يرون هذا والأظهر أن لا أرى يعني مصوغا بالقول بهذا القول أن يقول فاستوى وهو يعني محمد وجبريل إنما المقصود الحديث هنا عن جبريل وكمال خلقته يظهر لأن الأخذ بهذا المنحى في فهم الآية أولى مما ذكره بعض الأئمة فقال الله جل وعلا ذو مرة فاستوى متى وهو بالأفوق الأعلى الأفوق هذا يدل على أن المسألة كانت في الأرض لأن الإنسان إذا نظر بعينيه إلى السماء ثم التقى حاجبه مع قوس السماء هذا يسمى أفق إما جهة المشرق وإما جهة المغرب فقال الله جل وعلا يقول فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى بعضهم يقول أصله تدلى فدنا لأن الدنو يكون بعد بعد التدلي ولا أرى أن هناك حاجة إلى مثل هذا التقديم والتأخير لأن أسلوب العرب يدل على أن هذين الفعلين المتتابعين على مسألة التقريب على أن هذا الأمر حصل كأنه شيء كأنه شيء واحد على قريب من قول إمرئ القيس في خيله مكرم فرن مدبر مقبل مع بعض الأشياء كأنها تحصل في وقت في وقت واحد ثم دنا فتدلى والرهب الآن هنا حال اسمع والسامع ويتلو القرآن وهو يتصور جبرائيل في الأفق ثم يقترب شيئا فشيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا كله كان زمن النبي عليه الصلاة والسلام في الأرض ولم يكن في رحلة الإسراء والمعراج سيأتي خبر الإسراء والمعراج ثم دنا فتدلى من الذي دنا فتدلى جبرائيل قطعا ومن قال بغير هذا فقد وهم ثم دنا فتدلى فكان الذي هو جبريل قاب قوسين أو أدنى نحن الآن عندما ندرس الفقه ونتكلم عن متى يسوغ للمؤمن أن يصلي ركعته الضحى أو صلاة العيد أو ما إلى ذلك مما يقع من الشعائر بعد صلاة الفجر فنقول لمن نعلمهم كما هو شائع في كتب الفقهاء ومصطلحاتهم والمتون نقول حتى ترتفع الشمس قيد رمح فالعرب كانت المسافات تقيسها بالباع والرمح والقسي والذراع والشبر والفتر والإصبع فهذه المفردات التي يستعملونها في أقيستهم فالقوس عندهم معروف يكاد يكون حاله واحدة يستخدمونه للرمي بالسهام فأحيانا ل... عندما... عندما تريد أن تقرب شيئا أن تنبه أخاك محدثك إلى أمر ما لا بد أن تقول له شيئا تعرفه ويعرفه فيكون شيئا شائعا ذائعا بينكما مشترك. وإلا, مشترك وإلا لا معنى لتلكم المخاطبة فالقسي ما كانت تنزل من أيديهم والذي ليس عنده قوس محال أنه لم يكن قد رأى قوسا كما أنه لم محال أن لم يكن قد رأى رمحا فكانوا يعبرون بالمسافات عن هذه الطريقة حتى لو قلت إلى أحد من الناس مثلا بيني وبينك شبر فلا أحد يجهل ما هو الشكل لكن لغة القرآن عالية سامقة من لدو العزيز الحكيم فالتعبير مراد به قرب المسافة فكان قاب قوسين أو, أو أدنى والمراد أن جبرائيل دن من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عبر عليه عبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فقال فغطني أي ضمني حتى بلغ مني الجهد فقال الله جل وعلا هنا ثم دلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى لما بلغ جبرائيل هذه المرحلة والمنزلة والقرب الحسي والمعنوي من رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاه وحي الله لكن القرآن يبين كرامة النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلاغيا ما يعرف بشيء من الالتفات فقال الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى والمعنى ظاهر فأوحى الله إلى عبده محمد بواسطة جبرائيل ما أوحاه من القرآن هذا هو المعنى لكن المراد هنا بعد أن زيلت الشبه وظهر أن الذي تدنا فتدلى هو الموصوف بأنه شديد القوى هو الموصوف بأنه ذو مرة هو الموصوف بأنه استوى في الأفق الأعلى هو جبرائيل عليه السلام أصبح لا غضاضة لا حرج لا التباس لا إشكال في أن يعبر بقوله فأوحى إلى عبده ما أوحى ورفض العبودية مر معنا كثيرا وهذا يدل على المقام الرفيع وجليل المكانة لرسولنا صلوات الله وسلامه عليه فأوحى إلى عبده ما أوحى قال ربنا بعدها ما كذب الفؤاد ما رأى معنى ما كذب الفؤاد ما رأى أحيانا عينك ترى شيئا لكنك تعلم أن الواقع الذي تعيشه لا يساعد على تصديق ما ترى فيكذب فؤادك عينك ويسمى هذا توهم قالت العرب كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلص الضباب من الرباب خيال هذا بيت أظنه للأخطأ كذبتك عينك أي توهمت عينك فالإنسان إذا توهمت عينه ولو جف يعني عينه أجلبت بكل شيء على أن تصدق فإن القلب لا يقبله والقلب هنا العقل الذي في القلب الفؤاد هنا العقل الذي في القلب الذي إليه منتع الإدراك البشري فقال الله جل وعلا هنا ما كذب الفؤاد ما رأى فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى ببصره جبرائيل ورزق أن يقبل ما رأى وإلا لا يكون هنا تثبيت وهذا من تثبيت الله جل وعلا لنبيه وهو مندرج جملة في قول الله جل وعلا ولولا أن ثبتناك الله جل وعلا ثبت قلب فؤاد نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه ليس سهلا عليه أن يرى جبرائيل في هيئته التي خلقه الله تعالى علي أول مرة وقد سد الأفق واستوى بالأفق إلى على سلام الله عليه ومع ذلك لم يقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تثبيت الله له أن هذا وهم غير واقع وإنما كان على بينة من أمره وأن يراه بعينيه حقا وهذا معنى قول الله جل وعلا ما كذب الفؤاد ما رأى أفت مارونه على ما يرى أفت مارونه على ما يرى الإنسان أحيانا يرغب في أن تدر ناقته لبنا فيأتي يمسح عليها ليدر ضرعها هو لماذا يمسح يمسح حتى يستجلب يستخرج تعطيه كل ما عندها هذا أصل كلمة مراء فانتقلت بعد ذلك هذا اللفظ إلى أنك تخاطب أحدا فتماريه تجادله حتى تخرج كل مكنونه كما هو يماريك حتى يخرج كل مكنونك فقال الله جل وعلا هنا أفتمارونه على ما يرى أي ما زلتم في أخذ وعطاء ومجادلة ومغالبة لنبينا صلى الله عليه وسلم على أن حدثكم أنه رأى جبرايل وأنه أوحى إليه من الله جل وعلا بما شاء الله وأنه نزل بالقرآن من عند الله وأن الله جل وعلا بعث هذا الناموس الأكبر والملك الكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم يؤيده وينصره ويبلغه نعمة ربه جل وعلا وهي وهي القرآن وهذا كله تقريب لصفة جبرايل عليه السلام أحيانا يأتي الخطاب عام فكأنك ترى أحدا من البشر شديد القوى ضمرة فاستوى ثم أحيانا يبتعد بك الخطاب القرآني حتى يبين لك أن هذا ملك فيقول ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ولو كان بشرا يعني لم يعد هناك مجال أن يقال في القرآن ما كذب الفؤاد ما رأى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألف رؤية, رؤية البشر ليس مثل هذا بمستنكر ولا تدفعه العين ولا يدخله التواهم إنما يدخل التواهم في الأشياء التي لم تعرف العين أن, أن تراها لكن من هذا يفقه ويفهم أن الأمر كله قائم على تثبيت الله جل وعلا لأي عبد من أراد الله به خيرا ثبت فؤاده على ذلكم الخير الذي رزقه الله جل وعلا إياه ثبت الله قلبنا وقلوبكم على الحق اللهم أمين لا زالت هناك بعض الآيات ولكن وقت الحلقة لا يشعفنا سوف نستكمل الحديث بمشيئة الله تعالى عن قصة الوحي بمشيئة الله في الحلقات القادمة شكرا لكم فضيلة الشيخ شكرا لكم مستمعين الكرام حتى الملتقى بكم دعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته